احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين هذا السائل يسال يقول هل الدم مبطل للوضوء الدم اذا خرج من انسان دم كثير فهذا يكون ناقض للوضوء اما الشيء اليسير فانه لا يؤثر نعم هذا السائل يقول امرأة استحاضت فماذا تفعل قبل سفرها للقيام بالعمرة والحج وكذا الحائض المرأة اذا وصلت إلى الميقات وعليها الحيض توصلت وهي حائض فإنها تستعد وتحرم شانها كشان بقية الحجاج وتدخل في النسك الذي تريده من تمتع أو قران أو إفراد وتحرم من الميقات وإذا وصلت إلى مكة تبقى منتظرة لا تدخل البيت حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت وذهبت إلى البيت فإن كانت متمتعة طافت وسعت للعمرة وتحللت وإن كانت قالين تنطاف الطوافة القدوم وسعت بعده إن أحبت وإن أحبت تاجيل السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة فلها ذلك وإذا كانت أحرمت بالتمتع ولما وجاء وقت الصعود إلى عرفة ولم تطهر فإنها تقرن وتدخل عمرتها في حجها فتكون بذلك قارناً وتكمّل أعمال الحج مثلها مثل بقية الحجاج. نعم. وإيضاً يقول في سؤاله الثاني هل على الحجاج المقيمين بالمدينة أن يغتسلوا ويلبسوا إحرامهم ويتركوا لإعلان بالنية للعمرة أو الحج أو نعم إلى لا, لا لا عن... لهم ذلك الحج سواء استعد في في سكنه بأن يغتسل و. يلبس الاحرام ويتجهز ثم يذهب إلى الميقات متهيئا له ذلك وإن حب أن يتهيأ في الميقات وفيه أماكن جيدة للاغتسال ولبس الاحرام فله ذلك الأمر في ذلك واسع المهم هو أن لا, يكون أن لا تكون النية إلا في الميقات ولا يعقد الدخول في النسك إلا في الميقات لا يفعل ذلك لا قبل الميقات ولا بعده لا يعقد النية إلا في الميقات أما الارتصال والتهيئ والاستعداد فإن شاء في سكنه وإن شاء في الميقات نعم. سلام الله عليكم هل إذا أنهى المعتمر من أعمال العمر وتحلل أن يعتمر على والديه قبل أعمال الحج؟ العمره التي يكررها بعض الحجاج. من من التنعيم سواء قبل الحج أو بعده فهذه لا لا نعرف عليها دليلا واضحا في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أدن لعائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم لكونها رضي الله عنها حاضت ولم تتمكن من الاتيان بعمره مستقلة وحج مستقل كما كان من بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت لنفسها عمرة مستقلة غير العمره التي قرنتها بالحج فأدن لها عليه الصلاة والسلام بذلك وأرسل معها أخوه عبد الرحمن ولم ينقل أن عبد الرحمن اعتمر بل ذهب معها مرافقا فالشاهد أن الحاج إذا وجد عنده وقت يحفظه في الذكر والعبادة وتلاوة القرآن والدعاء له ولعموم المسلمين نعم هذا يقول أفتى لنا المرشدون الدينيون ببلادنا بإمكانية لبس الثياب ثوب داخلي عند الإحرام مع دفع الفدية فما رأيكم في ذلك لا يجوز للمسلم للمحرم أن يلبس شيئا من المخيط لا السراويل ولا الفنايل ولا القمص لا يجوز له ذلك إلا إذا كان هناك ضرورة من مرض أو نحوه فإنه يلبس ويفدي فيدية الأذى كما قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يدبح شاة لفقراء الحرم هذا إذا كان هناك ضرورة أما إذا لم يكن ضرورة فلا يجوز له ذلك ولا يفتى باللبس وأن يفدي وهذا من تفويت الخير وربما إيقاع الناس في الإثم تفويت الخير عليهم وإتمام العمل والله سبحانه وتعالى قال وأتم الحج والعمرة لله والواجب على الدعاه والمفتين والمعلمين والمرشدين أن يكون شأنهم مع الحجاج توجيههم لإتمام العمل كما أمر الله وأتم الحج والعمرة لله يوجههم لاتمام العمل بينما بعض الناس يوجه إلى تقليل العمل وانقاصه وتفويت تمامه وكماله بينما الذي ينبغي أن يوجه الإنسان إلى تتميم العمل فإذا حصل له ضرورة أو نحو ذلك فما جعل الله في الدين من حرج أحسن الله اليكم هذا السال يقول هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين يجتهد المسلم في الحرمين أو في غيرهما الا يمر من أمام المصلي والمطاف بالنسبة للحرم المكي مكان للطائفين والحق فيه للطائف ولا ينبغي للمصلي أن يصلي في المكان الذي يطوف الناس فيه مثل ما يفعله بعض الجهال يصر في شدة الزحام أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام يصر أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام والمطاف ممتلئ بالطائفين وهو مكانهم ولهم لا حقية فيه فالشاهد أن الإنسان يجتهد الا يمر من بين يدي المصلين وأما المطاف فهو مكان للطائفين والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين